يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما يسمى بالبرمجة العصبية ما هي الفتوى الشرعية فيها والله أنا ما أعرفها والحمد لله اني ما أعرفها نعم